نبدأ الروح القدس إلى واحد الموت. نحتاج ما كل من سيد الله على المحاضرات التي بدأناها عن الروح القدس. أخذنا مخادر على الروح القدس وعملوا أخذنا مخادر عن لا تطير الروح ولا تخرج الروح. شركة الروح عايزين نشوف السماء شركة الروح الحياة. بالروح القدس ليه عمل كتير في حياتنا كمؤمنين فهو من جهة يعطينا قوة في الحياة الروحية ويعطينا ختمة ولجابة في أشياء احداث باتين يسميه روح مشورة والطول وهو دائما يقودنا ويرشفر في الحياة الروحية على شان كده المشهد بيقول يذكركم بكل ما قلته لكم والروح القدس إذا عمل فينا وكان فيه شركة له في قلوبنا نحيا في حياة التوبة وحياة القداشة لأنه يبكتنا على خطيه نحيا في التوبة وهو نفس اسم روح القداشة روح الظنوة والعشن روح القداشة والعبادة والسلس وأيضا هو اسم روح الحق فيرشدنا الى كل الحق والشخص اللي ما هواش اقامي في حياته يبقى لا يستغل عمل الروح القدس فيه والروح القدس ايضا يسمونه الروح المعجز فيعطينا العزاء في حياتنا فالإنسان الذي يفقد السلام أو تملك عليه الكآبة أو يملك عليه القلق والاضطراب والتعب هو شاهد على نفسه أنه لا يعطي خلصة للروح القدس أن يعمل فيه الروح القدس يستلم حياتنا كلها لكي يدبرها بكل القوه الالهيه التي يمنحنا اياها ولذلك هناك ايه جميله في اسس الثلاثه عشرين بيقول فيها معلمنا موله الرسول عن الله القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نبتكت بحسب القوة التي تعمل فينا تصوروا ان وجود الروس القدس فينا عبارة عن قوة تعمل فينا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر فاذا ما تعرفت بالقوة دي ولو انت ما تجيش الروح القدس فرصه اللي نعمل فيه الروح القدس ايضا نحن نطلب اليه ان يطهرنا باستمرار نقول له هلمه تفضل احل فينا وسخرنا من كل دنس ايها الصالح خلص نفوسا وبنقول ايضا في التحليل ان يطهر نفوسنا وارواحنا واجسادنا ان كنت لم تنل هذا التطهير لما انت لم تعطي فرصه للروح القدس ان يعمل فيك القدس بيعمل فينا في الاسرار المقدسه كلها بكل مفاعيل الروح من اجل هذا كله الكنيسه وضعت لنا صلاة الساعه الثالثه لنذكر فيها عمل الروح القدس وحلول الروح القدس ونكون علاقه بيننا وبين الروح القدس كثير من الناس لهم علاقه بالاقلوم الثاني ويصلون طالبين معونته وقوته وذاكرين مبيئه والامه ومبيئه الثاني الى اخره وتبسلوا ولكن قليلين هم الذين لهم علاقه قويه مع القدس قليل اللي بيصلي وياه روح الله القدوس عشان كده الكنيسه ادلتنا الصلاه في الساعه الثالثه نفتكر فيها روح الله وعمله نفتكر روح الله وعمله ونطلب ان يثبت فينا روح القدس ويثبت حلوله فينا نطلب من الآب انه لا ينزع روحه القدوس منا فتشوف ايه عمل الروح فينا وايه اللي بيدهولنا عشان نتيقظ لانفسنا اول حاجه يعطيك الروح اليها هي القوه القوة أقصد القوة الروحية وليس القوة الجسديه قوة الروح قوة الإرادة قوة العمل قوة الشركه مع الله ولذلك السيد المسيح قال لهم بصراحة ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وهنا إن كنت أنت تعلم هيكلا للروح القدس كما تقرأ في الرسالة الأولى إلى كورنسوس أكثر من مرة فاختبر نفسك هل فيك قوه الروح ام لا توجد فيك هذه القوه ان كنت شخص ضعيف لتقع امام اي خطيه او امام اصغر خطيه يطقتين القوة واين عمل تتمالون الروح القدس فيه لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليك وأنهم لا تبرحوا غرسلين حتى تلبسوا قوه من الأعادة قوة من قوه في السخص الروحي لا يعتمد على قوه بشرية إنما على قوه إلهية تعمل فيه قوة إلهية تعمل فيه القوة الإلهية تثبت ملكوت الله فيه وملكوت الله في من ياخذه من الناس وهكذا قيل ان ملكوت الله كان قد اتى بقوه هذه القوه هي التي ساعدت على انتشار كلمه الله وعلى انتشار الايمان في كل مكان وقول الرسول يتكلم عن قرازته فيقول وكلامي وقرازتي لم يكون لكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة ببرهان الروح والقوة في قوة روحية بتعمل وصع قوة للمتكلم وقوة للسامع ايضا وهكذا قيل عن بشارة الأباء الرسل إنه بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة ونعم عظيمة كانت عليه في أمال أربعة ثلاثة وثلاثين القوة دي لاحظناها في كل أولاد الله القديسين الذين كان يحرقهم روح الله شوفوا احنا في أحد الماضي كنا نقرأ الانجيل الخاص. بالبشارة ابن يوحنا كان عنه انه يتقدم امام الله بروح الهيه وقوته بروح الهيه وقوته لانه كان من للبصر امه منسله من الروح القدس وهو ده يعتبر مثل من امثله العهد القديم وعمل الروح القدس لان يوحنا ولد قبل المسيح بكتير قوي كان من بطن عمه ممتلئا بالروح القدس ونتيجة انتلاعه بالروح القدس كان فيه قوة يتقدم بروح إيلية وقوته وإيلية كان نبيا يعمل فيه روح الله فكان شخصا قويا بعض الناس بيذكروا ان الوداعه نوع من الضعف او نوع من صراوة الطبر وليونكه <تصفيق> وان الانسان على شن يبقى وجيع يبقى لا قوة له ملغوش للصيب لا ابدا اولاد الله كان لهم كالصيب وكان لهم قوة وكان روح الله بيعمل فيه والمسيح نفسه كان شخصا قويا مع انه كان وديع ومتوابع القلب ومع انه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في صوته لكن كان لا يحتمل احد نظرته لما يبثل اوليسك وكان قويا وقعت اللزوم فان منه ولما طهر الهيكل طهروا كل قوة فلم يشتطى احد ان يؤدي التبتام له بقوه كده ولما بقوم يقبض عليه وقف قطعهم ويبصلهم وراه على الارض مش شخص وديع ان شخص يضحك عليه ويبقى مرتاحه للناس ومحدش يسال فيه جايز يكون في وداع بدون حكمه تؤدي الى هذا الامر لكن ممكن الواحد يكون وديع ويكون قوي يكون قوي في شخصيته جوه وقوي في خدمته الخدمة القوية هي الخدمة المثمره التي تأتي بثمر لملكوت الله زي خدمة بولس الرسول كان رجل مسلك من الروح القدس لذلك كانت خدمته قوية. استطاع يبشر في اماكن عديده جدا واستطاع يؤسس شبكه عديدة وتعب اكثر من جميع الرسل حتى وهو في السجن كان يكتب رسائل وكان يغرس وكان يكسب كلمات للايمان كان شخص قوي ده ما يمنع انه دوله وصهد وسجنوه حتى يعني لا اكتشف كتير لكن برضو كان قويا في كل هذا كان قويا في كل هذا زي القديس استفالوس أول الثمانية كان من ضمن شروطه بمملوء من الروح القدس ولذلك كان شخصا قويا ووقف قصاد ثلاث مجانا ولم يستطيعوا ان يقاوم القوه ولا الروح الذي كان يتكلم به الفقر قوي اذا كنت ممتلئا بالروح القدس مش علامه الامتلاء انك تتكلم بالسنه دي حاجات لا تضمن اي لسان بيتكلم على ثقتين لكن اذا كنت ممتلئا بالروح القدس تكون ممتلئ بالقوه والحي منتالي ايه القول الوحيد لا تكون كلمه صلاح في كفاتيك مثل عاصه اليشع في يدي يحدث ما هو ده اللي خد عاصه اليشع وراح بيها حطها على الواد اللي ميتناها ما عملتش حاجه ومهلك اللي ماسكه فيها وتركوا يعني عصه موسى لو مسكها اي واحد كان هيعمل ليها حاجه لكن لما يمسك موسى يسق بها البحر ويضرب الصخر يتفضل منها ميه في قوه قوه ايمان موجوده قوه ايمان وقوه روح وقوه صله بالله هذا القوه قوه ايمان قوه روح قوه صله بالله الكلمة تقال فتقتدر كثيرا في فعلها تدخل جوه القلب فسيب زي حدين تختاركوا وتعمل فيه عمل وتقعد الصدور في, في المخ ويروح الواحد البيت وكلمة جوه دماغه يجي ينامه وكلمة جوه دماغه وانت في الشارع وكلمة هو ليه؟ لأن كلمة ليها قوة لا ترجع خارجها لا ترجع خارجها صحيح بولس الرسول هو بيتكلم ناس يستهدقوا بيه لكن بعد شوية كلمة جابت نتيجة سلمة جابت نديجه ولم ترجع فارغ ابدا خدمة الخليسة الأولى كانت ناجحة جدا وقيل ان كلمة كان الله كانت تنمو وتزداد وتقوى وقيل ان عدد الكنائس كانت تفسر كل يوم وقيل ان الايمان كان ينتشر من أفراد إلى جماعات إلى جماهير إلى بلاد لأن الروح القدس كان يعمل في الكنيسه الأولى وكان شرط الامتلاء من الروح القدس شرط لكل الخدام حتى الشماش فالنجم كل منتلع بالروح والناس كلهم كانوا ممتلئين بالروح هذه قوة الشريف قوة الكنيسه في روح الله العامل فيها في قوة الروح العامل فيها القوه التي تعمل فينا اكثر مما نطلب او بسكنا دي القوه قوه الروح التي استطاع بها بولس الرسول ان يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي قوي استطيع كل شيء قادر على كل شيء دي ببرفاط الله وحده لكن هنا أستطيع في المسيح الذي يقوينه الإنسان يقول روحيا هو الذي أخذ قوة من الله قوته هي من الله نفسه أو قوته هي الله نفسه لذلك يقول له أحبك يا الله قوتي وبعض الترجمات أحبك يا الله يا قوتي أحبك يا الله قوتي يعني أحبك يا الله يا الملكة قوتي ليس قوتي قوة بشرية أو قوة ذكاء أو عقل أو حين عند البعض أو إلى أخر لكن كما يقول المزمور وكما نقول في أسبوع الآلام قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص لذلك في أثر في الشتة لما يتكلم عن الحروب الوحية يقول تقوى بالرب وشدة قوتك تلبسوا شلاح الله الشام هو جاي من ربنا ما أنت لما تقول دول أنا أعرفها ربيهم صحيح ولا هتعرفت ربيهم الهد لكن لما تقول ربنا مش هيشفهم وهيقدرني عليهم نتقم عليهم يوم عربعة القوة لله طب علشان يكون الله قوتك يبقى الله هو العابل فيك فإذا كنت ناشيك الخطيئة يبقى الله عمل فيك إزاي يبقى فيه. فيك يبقى علشان يقولك القوة بالروح القدس لابد ان تكون قوة في حاجات كثيره تكون قوه في حياتك الخاصه تكون قوه في محاربه الخطيه محاربه الفكر تكون قوه في العمل تكون قوه في الخدمه تكون قوه حتى وسط الغيطات لئن كنتم قوي لا تخاف ولا تهتز يقول احاط به مثل نحل حول الشهر والتهب كنار في جوف وتذكر الرب هو عليك لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا نستلعون ونحمي الحياة. بالقوة ربنا. الثيقات ما تهزش. لأن الشخص قوي بالله. ما في الناس ثيقات ما, ما بتهزهم إلا عندهم جرعة طبيعية بشرية. ولا فلان ده لو قام عليها تنفس لغث. تموت لغث لا. هي الشيء اللي نحن بقول عليها لا. لا يكون عنده قوه من الله قوه من ربنا قوه روحية قوه روحيه لا تضعف بها ولا تنهار ولا تقلق ولا تخاف ولا تيأس ولا تخاف هذا القوه الانسان اللي بخاف يبقى ما عندوش قوه ومن اللي اللي يمتعش يبقى ايه اذا كان دي خاص ما هم دي خاص اولاد الله لا يخافون فقولنا لو امطلق بالروح القدس ومتكلم بقى الشره وفيدي حكاية تخاف فيها اقول لك الفين وثيس لا ايه على روحك ما تبحث ايه على روحك لو كنت مملوك من الروح تبانت قويتك بتضعف وتخاف وتضطرب وتتصرف تصرفات على خوف وتنكر ربنا ويبقى الروح القدس ما بيعملش فيك او على الاقل انت ما مع روح الله او على الاقل مش دايم في القدس في حياتك سيعطي الإنسان قوة في حياته خاصة ويعطيه قوة في محاربة خطية والفكر. لذلك قولة الرسول المستأثرين كل فكر اللي تعطي المسيح مستأثرين يعني على خبته أسير زي أسير خارج مستأثرين كل فتر كل فتر اللي تتعطي تقبل عليه تتأثره وتربطه هم اللي بتتعطي عليه الأفكار يقول انا ماشي بشاركة الروح ايه ما ماندوش طول اللي كل, كل الواحد مثلا الفكر يخطيه لحكاية يقوله ده انا عندي كمان شكايتين ثلاثة من النوع ويسرح بيه. بيه مش الفكر اللي يشرح بيه هو اللي يشرح بالفكر هو يتول والهد جاي يبقى انتصر على الفكر ولا الفكر انتصر عليه وكان الفكر انتشر عليه يقول ما عنديه ما فيش قوة الروح القدس بيبدأ الإنسان قوة بيبدأ الإنسان قوة الإنسان اللي هو دائم الخلق دائم الاضطراب زي من النساء فأجل حاجة يستفر أفكار سوداء ويستفر نتائج روحة جدا ويقلق من أجل النتائج اللي هو اللي بيفتكرها اللي بلها وجود هو بيختلحها جدا ده يبقى صير الروح القدس يعمل ايه ازاي فلو يعمل فيك الروح باستمرار يكون عندك ايمان في شيء افضل الرجل الخائف يقول الاسد في الطريق فالتائف. لكن رجل الله يقولك ربنا في الطريق ربنا هيحل كل حاجه في كل ما يمر عليه من حروب روحية او حروب بشرية او اي حروب يقول يا عظم انتصارنا بالذي احبنا يقول ربنا موجود شاعر بقوة قوة الله الانسان الروحي في القوة التي ياخذها من روح القدس لا يقلق لا يكترب لا يخاف لا يياس لان الياس ضد الايمان والإيمان من ثمار الروح ومن مواهب الروح يعني ذكر مرة في ثمار الروح في خلطة خمسة عشرين وذكر مرة في مواهب الروح بيكون انت في الأولى الثلاثة وليها علاقة بالروح فالذي يخاف عندك إيمان والأيروها القدس هو سهل جدا يقول لك آه طبعا نحن ما كنتي تلك في روح القدس وما دخل انت في شركه الدين للروح الروح القدس معانا ليل ونهار وفي قلبنا من جوه واحده حياه للروح القدس كل ده كلام مظبوط نظريا لكن عمليا انت فعلا كده عمليا من في حياتك ثمار الروح مفروض انك انت تبرهن على انك مكتب للروح القدس وعلى انك هيكل للروح القدس وان كنت هيكل للروح القدس يبقى تنذس هذا الهيكل بأي طريقة من الطرق وبقى تدل على ان الروح الله فيك كان روح الله فيك يبقى فيك روح العصفة والقداسة احنا كثير بيتكلم عن روح الله لكن عمليا لازم نختبر وجود روح الله في حياتنا من ثمارهم تعرفونهم في روح الله يبقى من ثمارك يتعرف فيك روح الله دي تصرفات شخص روحي ولا لا دي فيها روح القداسه والعشق ولا لا فيها روح الظهارة والنقاوة والغلاء ولا لا؟ تحكم على نفسك وقلت احكم ونأتي على نفسك قبل أن يحكم عليك هذا قال القديس أبا مطار السبيب احكم ونأتي على نفسك قبل أن يحكم عليك حاول باستمرار. انك انت تشترك مع الروح القدس ويكون الروح القدس عمل في قلبك وعمل في فكرك ان كان روح الله بيعمل كيس تبقى افكارك روحانيه وتبقى تصرفاتك روحانيه وتبقى معاملاتك روحانيه وتبقى اهدافك روحانيه وتبعى وسائلك وسائل روحاتك كله باروخ الله بيعمل فيه لانت اذا تكلمت قلو قلو ده كلمة الله على فبط كلمة الله على فبط من زي الاجتماعات اللي يظهر فيها قلو نجتمع اليوم كل كلمة الروح الخدس من فن أهلي فلان Je suis un peu plus de temps pour que je ne me fasse pas. Je suis un peu فقل على وكلمة ينسار بها حرش الإنسان أسرته ويتأثر بها أحبه وتتغير بها المشاعر وهذا هو البكين والأشياء التي صار ولذلك فضل الله في ذاتها أن على تركيزها كلمه الله تحمل اذا كلمه القوه على تنفذه ولم تشعر ان كلمه ربنا بتقاربها زي ما قالت هل النبي التي لما اخذ كلمه ربنا وكانت عايزه اوصلها للناس لان كل ما يتكلم في جنوده بربوبي السموك في النار انا مش لازم اصطاد على نفسي نعرف لا. عايز لازم يتكلم انا الجرا انا الجرا كده بس المزمه اللي بتعمل اودي في قويه من جوا في واحد على شيء ويسمعها باسلوب عالم والاسلوب ده انت تقدر ترد عليه او لكن يوأخذ قصر آية والآية مش عارف تخلص منه في حارة قصر سار هاديك فالكهر اسمان مش عادة والآية مش عادة مش عادة تكتر من كده أن الكلمة الرب حجة وفعالة ليه كلمة الرب حجة وفعالة؟ لأن اللي لقضوها لقضوها ما بالروح القدس الروح القدس الناس في الأنبياء كده كلام ربنا القوله قلت معاك كيف انت بتقول كلمة الرب القوية فعال وما تجبش النتيجة ربما لاني لا توجد حياة روحية اصلتك ربما لاني لا توجد حياة روحية اصلتك فاذا كان الروح القدس يعمل شيء يعمل في حياتك ويعمل في عذابك ويعمل في كلماتك ويعمل في خدمتك اللي تجب مع بعض. الحياه والكلمه لان ربما الكلمه تتعطل بسبب ان الحياه مؤثره تلاميذك مازالت الاحد مابيطلعوش ابن الحين مابيتاثروش وتقول بقولهم كل حاجه ومحضر الكره ذاك تمام دايت بتحضر دفتر التحضير ولا بتحضرش نفسك مابتحقرش قروتك الصالحه مابتحقرش تاثيره في الروح فالله افضل تاثير الروح الزائد، اللي الله العامل فيه اثناء الدرس وتحضيره وارقاعه روح, روح الله العامل في صلاته روح الله العامل في حياته هذه روح ربنا هما الفرسه الروح دي نقرأ نقرا عنها في القاموس، لا مش لتقرأ عليها في الحياة حياة في العملية اثناء الزائف عاشاً كده معالجني محمد الحبيب لما جه يقع في الزباك ويقول لهم ايه فترس إليكم ايها الزباك او ايها الاحداث لأنكم اخياء اخياء الزائف خوة الشباب وقرارتوا يشتركوا بطلقوا لا. وققت إليكم أيها الشباب لأنكم أقويا وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتوا بالشريف هذا السلام هذا الله فيكم وقد يعني الله فيكم يعني ساعة الإنسان لما يرتكب القطية بيكون ناشي الوصيل يكون كن مش الشرق كبير كن من الشرق كبير. كبير لأن الشرق كبير كبير وليس يحطي سعطة القطية في كيف هذا الشر العظيم وأخذ الله طبعا الهيان ويش في فضيثة من الوحيلة بتاعة الشريعة الأدبية الوحيلة المخصوبة الطبيعية ويش الشريعة المخصوبة في الأسفار <تصفيق> أنا عايز كل واحد يتوونه على أكبر الوحيل نصني الساعة الثلثة يجيب انعرس القلب ونقرأ مثل الشراثة الساعة الثلثة يتقلل الشر وتقلل الثلاثة ومدلكل في قبل الوحيل صليها الصبح قبل أن يتفرث بالله أقرى قطعة ثالثة وصليها في أي وقت اقرى تحليم الثالثة وصليها في أي وقت فات بالروح القدس في حياتك فات بالروح القدس في حياتك لما تجد الثان تقول انا أخذيك يا رب أنا أخذارك الروح القدس. أنا أصطعت نار الروح القدس التي في قنبي أنا قاومت الروح القدس وعمل حلمي انا لم ار مع الروح القدس في عمله انا لم قعد في من ان الروح القدس يمنعني عن شيء انا كثير الروح القدس يضغطن على صدري فلم اتركز ودفعني الى طريق الروح فلم اسمع خفق قلبي كان الروح القدس يكون واضح فيه في خلاياي وحل الروح القدس يكون واضح فيه في خلاياي وحاول أن يكون لا في ذو روح الله لألف الصرح وفي الشترة تذكر في إشارة الدموهر كل ما في ذلك عمل، العمل أنا عايز روح ربنا يشترك عنه أنا عايز روح ربنا هو اللي يصدق، أنا عايز روحه خويف وأطلب قوة من الروح الثلح إذا خلت القوة من الله وليس منك فأطلب قوة الله وقف امام الله كضعيف وقل له قويني يا رب ياريت يكون في عندك صلوات من اجل طلب الخوف قويني يا رب على خلق الخطيئة الفلانيه قويني في النقش اللي موجود في طبيعتي كذا قويني لكي انتصر على الخوف لكي انتصر على القلق لكي انتصر على الكسراب والانزعاج خويني لكي أستطيع أن أجهد بإسمك الخدوث والأخاق كما قال معلمنا داوود النبي تكلمت بشهاداتك قدام الظنوث والمأخدر النظمور في ليه من خاطر فكلمت بشهاداتك خدام الظنوث والمأخدر خويني يا رب إن أنا أكون خدرة في حياتي خل روحك يعمل فيني بقوة عظيمة كان يشهد الرجل قوة عظيمة مش قوة عظيمة بقوة عظيمه عظيمة عظيمه عظيمة كانت على جماعتنا ولذلك اللي بيعمل فيه روح الله تلاقي نعمة عظيمة موجودة فيه بين نعمة في حياتي وفي ملامة وفي قوته فقوة قوة عظيمة فمشنجين كل سلمة انها خاطر. لا يمكن أن تقامل ولا بد أن تأتي بتأكيد لهذا تشترك ست... أنت مع روحة أن ويشترك روحة بقدر ما تأخذ منه بقدر ما يعطيه بقدر ما تشتديد له بقدر ما تزهر في في حياته هل يعطينا الرب أن نعمل ذروحه في الدين الثاني من كل أوالي إذا تفضل دهريك أمين؟